ولقد طرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأباء فأبا أثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفكر لنا من الأرض أنبوعا أو تكون لك دنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو, أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه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 مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله كهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده قبيرا بصيرا